مين عين سينقا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 په المصير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 منها ويعلمون انها الحق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 أ شَرعُ لَهُم منِن الددينين ماَا لَ يعذَم بهِهِ الله وَلَ لا كلمَةُ الفَصْنِ لَ قُضَ بَيينَهُم وَإِن الظَّال مَِ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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجاجلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فما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 اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين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 وَجَعَلَكُمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ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 ءَ مِن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تصير الأمور